لآن, لآن القرآن أ موسوعه النابلسي ا للعلوم الاسلاميه جهنم زمرا حتى فتحت ابوابها وقال لهم, خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم, ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آ ي ا ت ربكم عليكم العذاب لقاء قالوا بلى قالوا بلى ولكن كلمة آيات وينذرونكم وينذرونكم يومكم ربكم هذا حقت قالوا بلى حقت كلمة العذاب ولكن حقت ك ل م ة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها, قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها َبِئْسَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ مَثْوَى الَّذِينَ اتَّقَوْا الْجَنَّةِ زُمَرًا إِلَى رَبَّهُمْ「そして私たちは私たちのこと ا, إ ء وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم, عليكم طبه ا فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله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 وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق, وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله